Och da, och da, och يوم والاسى والخد تقرحه البكاء والحزن يعصف بي فما ثنقت تحسرا والجوى ذا بل فؤادي مراره وترتعثرت كل المناى لم نضلت طريقنا وهجرت أنوار المدى صيره الاسى والخد طرحه البكاء والحزن يا صيف بي فما فم كنت استحسره والجوى ذا بالفؤاد كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت انوار الهدى قد كنت نجم ساطعاً بل كنت بدرا في الدجا كنت الضياء لغيرنا كالشمس في, كالشمس في كبد الضحى كنت الدليل إلى الهدى يهدي ويرشد من غوى واليوم سفي عليك غرقت في لجج الهوى غرقت في لجج الهوى يا ليت شعري ما الذي أغراك في دنيا الونا ما هذه الدنيا سوى ففعاستل دعو ما ترى إني أراها كالرحة فلتحذري دورة الأمواج التي ساعديك لها قوا هي فخ كل منصوب اياكي وزلات الخطا ارايت اهل الزيغ في احداقهم اثر القذا تضللاتهم انفس البغي واحلام المنى واختاه هل على وشك النهايه يا ترى وشك النهايه يا ترى تاه عودي قبلهم سيبئ قلبك الثرى عودي اخيه وسلكي درب المعارج للعلا والتسكبي وللك دموعي على ثنتي الخطا علت تجب ذنبا في الخوالي قد مضى والتصريخي والتصريخي ومنبره المجروح يعد الى التقوى وتشعلي وان طيب الملتقى فهناك طيب الملتقى ودي هناك طيب الملتقى فهناك طيب الملتقى ودي بنادر بالجنان هناك طيب الملتقى فهناك طيب الملتقى